بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيتهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابي نرميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول